بسم الله الرحمن الرحيم أبْتُ وَكِتَابِ الْمَسْطُورِ شِعْرًا فَمَنْ شُورُ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير فحر هذا أم أنتم لا تبطرون اخلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجذون ما كون هم ذريتهم بإيمان ألحقنا, ألحقنا بهم يتنازعون تذكر فما أنت بنا متربك بكاهن ولا مجنون أم يكونون شاعر متربط به ريب الملون قل تربطوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم من غير شيء أم هم الخالقون أم السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم ja Ja, goed. بذل حكم ربك فإنك بأعيبنا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح